وكان يا مكان يا أحبابي رح أحكي لكم حكم لهم على عاشق وديع حبوب وسرسوب رئة بينقر وشايل قلبه على كفه وداير به ومتشح شوية يقول كلام موزون شوية بيهزي ويعبر ويتشأل يهز كتافه زي الطفل يتنطط ماليش دعوة عايز محبوب ماليش دعوة وبيعاية تحول الله على عاشق وحيد محبوب مقضي العمر يستنى على باب الهوى يخبر يميل ويحب على روحه في بحر العشق ويغوى ويتغنى ويتمنى ويركب موجه ويزقط بيحلم حلم ويلون اشي سادة واشي مخطط عامل لي برم عامل لي فصيح وبيتكتك وبيخطط وهو عبيد رشيم مسكين وبيقاوح ويتصبر في آخر كل حلم يسيح على الآخر ويتمرم ومن وهمه يفوق مجروح ومتروى ومتشأل ويلقى جنابه متبعتر في كل مكان يوطي يدمي ويلقل بقيت نفس يجمعها حتة مكسورة هات لزك وهات ربك وقال جاي لي بكراكيبه وشادد عزمه ومقرر وجاي يقول لي هنسى الجرح في ديل الحلم هتشعبك ده لسه في امل موجود ففك شوية وتبص بيستعبك مفكر انه من تاني هيرجع عال ومتزبط ده عن دمه ده لما ترجع العنب فعن قدها إذا تفرق. ده عمر الحب. ما يرجع كرامة هون على صاحبها ويفرق.